من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي بلى محشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسَأَّ وَكَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ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 فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك, خير وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ أو لم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا رسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخذأ قل كلم متربيص فتربيص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى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 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا, إلا استمعوه وهم يلعبون لا لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا شرم مثلكم أفتتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضعاذ أحلام بل افتراء بل هو شاعر بل قالوا أطغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 أنتم لا تعلمون وما, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة وَكَمْ قَصَّنَّا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَشَأْنَّا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى صرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوائهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ, حتى جعلناهم حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ اتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله في السماوات والأرض، ومن عرضه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار. سبحان الله. سبحان يسبحون الليل والنهار أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاهُ فَسُبْحَانَ اللَّهُ فسبحان بالعرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه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 يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أي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 كذلك نجزي الظالمين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 كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا ففتقنهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّعْفُوُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لن <تصفيق>